ولا تقولون لمنقات في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولون لمن قاتلوا في سبيل الله اموات بل احياء, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ناقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا اننا لله قالوا اننا لله وإنا إليه راجعون من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون